إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهرة الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبترون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى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 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطُّرَّ في مخْمَصَةٍ غير مُتَجَالِفٍ لِّإِثْمٍ فإنَّ اللهَ رَفِّورُ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ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 أو لا مستم نساء فلم تجدوا ما أنفتيهم صيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم